رَبكُم وَرَبُّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ فَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ رب نكشف الْعَذَابَ العذاب إنا مؤمنون أنا له الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون كَاشِفُ كاشف العذاب قليلا إن